بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع من مجالس سما كتاب بيان تلويس الجهمية في تأسيس بداعهم الكلامية الشيخ الإسلام التميمي رحمه الله تعالى يقرار عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل القول بأن الله تعالى ليس فوق العرش أول من ابتدعه في الإسلام الجعد بن درهم والجهم من الصفوان وشعتهما وهم عند الأمة من شرار أهل الأهواء وقد أطلق السلف من القول بتكفيرهم ما لم يطلقوا بتكفير أحد وقالوا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية وقالوا اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أن الله تعالى فوق العرش وقالت الجهمية ليس فوق العرش وليس هذا قول أئمة متكلمة الصفاتية لا أبي محمد العبد الله بن سعيد بن كلاب ولا أبي العباس قال نسي ورحوهما ولا قول أبي الحسن الأشعري وابي الحسن علي بن مهدي الطغري والقاضي أبكر البقلاني وغيرهم من أئمة الأشعرية الذين تزعم أنهم أصحابك وإن قيل إن هؤلاء متناقضون في أقوالهم لم يكن نفي قول الأثبات الذين صرحوا به عنهم لقولهم بما يناقضه بأولى من نفي القول النافي عنهم لقولهم ما يناقضه لا سيما إذا كان المعروف عنهم أن الإثبات آخر القولين وإذا كان أبو المعالي والشهر الثاني وطوائف غيرهما قد خلفوا من خالفوه من أيمة أصحابهم وقدمائهم في الإثبات لم يجز أن يجعل قولهم هو قول أولئك بل نقل لمذهب إمامه مع أن قد ذكرنا بنقل العدول الأيمة أن أبو المعالي تحير في هذه المسالة في حياته ورجع إلى دين أهل الفطرة كالعجائز عندما ماته وكذلك الرزي أيضا حيرته وتوبته معروفة وكذلك إمة هؤلاء ثم يقال أهب أنه قول هؤلاء هؤلاء ومن وافقوه من المعتزلة هم أهل التوحيد والتنزيه دون سائر النبيين والمرسلين والصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين وسائر الطوائف من أئمة الفقهاء والصوفية والمحدثين, والمحدثين وأصناف المتكلمين الذين لم يوافقوا هؤلاء في هذا السلب بل يصجحون بنقيضه أو بما يستلزم نقيضه وكلامهم في ذلك ملء العالم مع موافقتهم للكتب المنزلة من السماء وإشفاء الطراط الضرورية التي عليها عموم الدهماء والمقاييس العقلية السليمة عن المرأة وقد ذكر هذا الإمام لأثباعه أبو عبد الله الرزي في كتابه أخسام اللذات لما ذكر اللذة العقلية وأنها العلم وأن أشرف العلوم العلم بالله لكنه العلم بالذات والصفات والأفعال على كل واحدة من ذلك عنده هل الوجود هو المهية أم قدر زائد وهل الصفات زائدة على الذات أم لا وهل الفعل مقارن أو محدث ثم قال ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب؟ نهاية إقدام العقول عقاد وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرا في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ومثل هذا كثير عن هؤلاء أئمة هذه المقالة النافئة يعترفون بعدم العلم بها ويرجعون إلى ما عليه أهل الفطرة وما عليه أهل الظاهر الحشوية عندهم فكيف يكونونهم أهل التوحيد والتنزيه مع هذا الضيب والشك والحيرة والتمويه الوجه الثاني عشر أن يقال لهم دعواكم الرد على الدهرية بمثل جهد هذه المقدمة وأنثالها مما تبين فيها أنكم جهدتم العلوم الفطرية أوقعكم في أمور أربعة أحدها اتفاق سلف الأمة وإمتها على ذنبكم وذنب كلامكم الثاني نفور أهل الإيمان عن طريقكم وما قذف الله في قلوبهم من البغض لذلك وهم شهداء الله تعالى في الأرض الثالث طمع الفلاسفة الدهرية فيكم وقولهم فيكم أهل جدر وكلام لا أهل علم وبرهان حتى ارتد خلق كثير منكم إليهم بل ابن الراوندي الذي يقال إنه من شيوخ الأشعري صنف كتابه المسمى بكتاب التاج في قدم العالم موافقة للدهرية وهؤلاء المدعون للتحقيق منكم كصاحب الفصوص وابن سبعين وأمثالهما يقول بهم الأمر إلى أن يقتصدوا على قول الدهرية الذين يثبتون واجب الوجود ولا يفرقون بين الواجب والممكن بل يجعلون وجوده وجود الممكنات ولا يجعلون له وجودا خارجا عن وجود الأرض والسماوات ويصرهم من يصرهم الفضلائهم بأن قولهم هو قول فرعون وأنهم على قول فرعون فيأتون بقول الدهريه المتضمن لإنكار الصانع وهو شر المقالات ويدعون أن هذا هو التحقيق والعرفان وسببه أنكم سلكتم بهم في طريقة النفي والتعطيل التي لا تثبت للصانع وجودا مبينا للمخلوق وهذه يضطر سالكها إلى أن لا يقول بموجود وراء العالم وهو محض قول الدهرية فكيف تبرأون منهم وقولكم يقول إليهم تصريحا أو لزوما الرابع أن يقال له أنت معترف بعجزك عن مقاومة الدهرية وأنت في أكبر كتبك المطالب العالية ذكرت أذلة الفريقين القائلين بحدوث العالم وقدمه وضربت هذه بهذه ولم ترجح شيئا بل ذكرت أن الكتب الإلهية والادله السمعية لم تبين هذه المسألة وفي أجل كتبك الكلامية لم تحتج على حدوثه بحجة ظنية فضلا عن علمية وادعيت أن ذلك لا يتم إلا بمقدمة تذكر في سائر كتبك أنها معلومة الفساد بالضرورة وهو تريح أحد الممكن بلا مرجح فمن تكون هذه حاله كيف يدعي أنه وأصحابه أهل التوحيد والتنزيه دون المثبتين والفلاسفة وسبب ذلك أنهم أدخلوا في مسألة حدوث العالم حقا وباطل وطلبوا إثباتهم معه فلم ينهى الضليل صحيح بإثبات باطل مع حقهم وطمع فيهم خصمهم لما رأه من ذلك وإن كان كلام خصومهم فيها أيضا فازد المتناقض فالطائفتان فيها ضالتان وذلك أن هذا وأصحابه سلكوا طريق المعتزلة التي التزموا حدوث الموصوفات بحدوث صفاتها والتزموا على ذلك امتناع اتصاف الرب بصفة ولزمهم على ذلك وان لم يلتزموه حدوث كل قائم بنفسه بل حدوث كل موجود فكان ما ذكروه من الحجة متضمنا حدوث الموجودات كلها حتى الرب تعالى ومعلوم أن الدليل على ذلك لا يكون حقا وقابلوا بها من زعم أن من المخلوقات ما هو قديم كالعناصر والسماوات وقابلوا باطلا بباطل ثم إنهم اضطربوا في العلم بحدوث الصفات وحدوث موصوفاتها الضرابا ذكرناه في غير هذا الموضع ثم جاء هؤلاء ثوافقوهم في المعنى دون العبارة وزعموا أن الموصوف الذي سموا صفته عرضا يستدل على حدوثه بحدوث صفته وزعموا أن شيئا من صفات المخلوقات لا يبقى زمانين وأن القابل لصفة الله يخلو منها ومن ضدها وقود مقالتهم يوجب مثل تلك المقالة مع ما التزموه في مواضع من المكابرات وإن كانوا في مواضع اعترفوا بالحق الذي انكره أولئك ومن تدبر عامه بدع الجهميه ونحوهم وجدها ناشئة عن مباحث هذه الدعوة والحجة ولهذا كان السلف والأئمة يذمون كلامهم في الجواهد والإعراض وبناءهم علم الدين على ما ذكروه من هذه المقدمات وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع قال الإمام أبو المظفر السمعاني والأصل الذي يؤسسه المتكلمون والأصل الذي يجعلونهم قاعدة علومهم مسألة العرض والجوهر وإثباتهما وأنهم قالوا إن الأشياء لا تخلو من ثلاثة أوجه إما أن تكون جسما أو عرضا أو جوهرا فالجسم مجتمع من الافتراق والجوهر محتمل من الأعراض والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره وجعل الروح من الأعراض وردوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي لا توافق نظرهم وعقولهم ولهذا قال بعض السلف إن أهل الكلام أعداء الدين لأن اعتمادهم على حدثهم وظنونهم وما يؤدي إليه نظرهم وفكرهم ثم يعرضون عليه الأحاديث فما وفقه قبلوه وما خالفه ردوه وأما أهل السنة سلمهم الله تعالى فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة ويحتجون له بالحجج الواضحة على حسب ما أذن فيه الشرع وورد به السمع وذكر تمام الكلام والمقصود أن هذا وأمثاله وإن كان في هذا المقام يتجوه بمخالفة الدهرية وليس الرد على الدهرية معلوما من طريقهم بل طريقهم هم والدهرية فيها متقابلون يقولون هؤلاء الحق تارة والباطل أخرى وكذلك أولئك وليس أذكياؤهم على بصيرة فيها وسبب ذلك ما يجحدونه من الحق المعلوم وما يدعونه من الدعاوى الباطلة والمجتملة على حق وباطل وإلا فلو كانت الحجج حقا محضا لم ينكرها أحد من السلف والآئمة ولا كان للمخالفين طريق صحيح إلى هدمها الوجه الثالث عشر أن تسميتك أصحابك أهل التوحيد والتنزيه ومما اتبعتم فيه المعتزلة نفات الصفات فإنهم فسروا التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسنة ولا قاله أحد من سلف الأمة وإمتها كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى وادعوا أن من أثبت الصفات لم يكن مواحدا لأن الواحد عندهم الذي لا يعقل فيه ما تميز منه شيء عن شيء أصلى وثبوت الصفات يقتضي الكثرة والذي جعلوه واحدا لا ينطبق إلا على معدوم الممتنع، كما سيأتي بيانه ومن المعلوم أن التوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه والتنزيه الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه هو ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع مثل عبادة الله وحده لا شريك له فمن عبد غيره كان مشركا ولم يكن موحدا وإن أقر أنه خالق كل شيء كما قالت تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون وقال تعالى وإلهكم إله واحد وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وأمثال هذه الآيات وأما تفسير التوحيد بما يستلزم نفي الصفات أو نفي علوه على العرش بل بما يستلزم نفي ما هو أعام من ذلك فهو شيء ابتدعته الجهمية لم ينطق به كتاب ولا سنة ولا إمام وكذلك جعل التشبيه ضد التوحيد وتفسير التشبيه بما فيه إثبات الصفات هو أيضا باطل فإن التوحيد نقيضه الإشراك بالله تعالى والتمثيل له بخلقه وإن كان ينافي التوحيد فليس المراد بذلك ما يسمونه هم تشبها فإنهم يسمون المعاني بأسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان المرتبين على ذلك الحمد والذم ومن علق الحمد والذم بأسماء ليست مما أنزل الله بها سلطانا بين فيها فيه ما يحمده وما يذمه فقد ابتدع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى وليس هذا موضع بسط هذا وتبيينه فإن كل من كان إلى التعطيل أقرب وعن القرآن والإسلام ابعد كان أحق بهذا المعنى الذي تسميه التوحيد والتنزيه. فإن المعتزلة أحق منهم بهذا لأنهم أحق بنفي الصفات والكثرة وأحق بنفي الأمور التي يجعلون إثباتها تشبيها والفلاسفة أحق من المعتزلة بهذا وأهل وحدة الوجود أحق بهذا من الفلاسفة ولهذا يدعون من التوحيد والتحقيق والعرفان بحسب هذا الوضع والإصلاح الذي ابتدعوه ما لا يمكن هؤلاء رده إلا بنقض الأصول المبتدعات التي وافقوهم عليها ومن المعلوم أن الوجود المطلق ليس شيئا له وجود في الخارج مطلقا حتى يوصف بوحدة ولا كثرة وإنما حقيقة قولهم قول أهل التعطيل الذين هم شرار الدهرية فظهر أن توحيدهم هذا وتنزيههم هذا دهليز التعطيل والزندقة وأن من كان أعظم تعطيل وإلحاد كان أحق بتوحيدهم كان أحق بتوحيدهم وتنزيههم هذا وهذا بخلاف ما كان من أهل الإثبات المقرين بالتوحيد والتنزيه الذي جاءت به الرسول عليهم السلام ونزلت به الكتب التوحيد العلمي القولي كالتوحيد الذي دلت عليه السورة التي هي صفة الرحمن ويتعدل ثلث القرآن والتوحيد العملي الإرادي الذي دلت عليه السورة التي هي براءة من الشرك وهما سورتها الإخلاص فإن هؤلاء الموحدين كما حققوا هذا التوحيد بعد عن أهل الشرك والتعطيل وتبرأوا منهم. كما قال إمام إبراهيم لقومه انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وقال افرايتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وقال تعالى قد كانت لكم أصوات حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ومدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الوجه الرابع عشر قوله أهل التوحيد والتنزيه الذين عزلوا حكم الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته يقال له قد تقدم الكلام على هذا اللفظ المجمل غير مرة ثم يقال له لا ريب أن الله تعالى أنزل كتابه بيانا للناس وهدى وشفاء. وقال تعالى فيه ونزلنا عليك الكتابة بيهنا لكل شيء وقال ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وقال اتبعوا ما أنزل إليكم بالربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون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 وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقالت الجند إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وقص الله تعالى ذلك عنهم على, تصديق على سبيل التصديق لهم في ذلك والثناء عليهم بهذا القول وكذلك قولهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وأمثال هذا كثير وقد بين الله تعالى ما يتقى من القول فيه والظن فقال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال على الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقال ها أنتم هؤلاء في فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وقال يجادلونك في الحق بعدما تبين فذم من يقول ما لا يعلم ومن يقول غير الحق ومن يجادل فيما لا يعلم ومن يجادل في غير الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل عالم الحق وقضى بخلافه فهو في النار وقال تعالى في موضع آخر ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقال وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب من منير ومن المعلوم أن العلم له طرق ومدارك وقوى باطنة وظاهرة وقوة باطنة وظاهرة في الإنسان فإنه يحس الأشياء ويشهدها ثم يتخيلها ويتوهمها ويضبطها بعقله ويقيس ما غاب على ما شهد والذي يناله الإنسان بهذه الأسباب قد يكون علما وقد يكون ظنا لا يعلمه وما يقوله ويعتقده ويحسه ويتخيله قد يكون حقا وقد يكون باطلا فالله سبحانه وتعالى لم يفرق بين إدراك وإدراك ولا بين سبب وسبب ولا بين القوى الباطنة والظاهرة فجعل بعض ذلك مقبولا وبعضه مردودا فالجعل المردود هو قول غير الحق والقول بلا علم فلو كان بعض أجناس الإدراك وطرقه باطلا مطلقا في حق الله تعالى أو كان حكمه غير مقبول كان رد ذلك مطلقا واجبا والمنع من قبوله مطلقا متعينا إن لم يعلم بجهة أخرى كما قال في الخبر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال في الاعتبار والقياس الصحية إن الله يأمر بالعدل وإذا قلتم فعدلوا. كونوا قوامين لله شهداء بالقسطة ليقوم الناس بالقسطة فلما كان من المقبرين من لا يقبل خبره إذا انفرد أمر بالتثبت في خبره ولما كان القياس والاعتبار يحصل فيه الظلم والبغي بتسوية الشيء بما ليس مثله في الشر والعقل امر بالعدل والقسط وقالت عالى وما الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فبينت عالى أن سبب الاختلاف هو البغي الذي هو خلاف العدل فالشبهة الفاسدة من هذا النمط وهي من أسباب الاختلاف بعد بيان الكتاب والسنة للحق المعلوم كما قالت عالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق فلو كان في الإحساس الباطني والظاهر ما يرد حكمه مطلقا حتى يوافقه احساس آخر لكان ذلك ايضا مردودا ولا يبين ذلك كما بين نظيره فإن الحاجة إلى ذلك في أصل الإيمان أعظم من الحاجة لما ما هو دون ذلك بدرجات كثيرة فلما كان المحرم هو اتباع الظن ومتاه هو الأنفس القول في الدين بلا علم أو قول غير الحق نهى عن ذلك ولم يفرق بين احساس ظاهر أو باطن ولا بين حس وعقل فلم يكن لأحد أن يفرق بين ما جمع الله تعالى بينه ويجمع بين ما فرق الله تعالى بينه بل يتبع كتاب الله تعالى على وجهه والله أعلم الذي دل عليه الكتاب أن طرق الحس والخيال والعقل وغير ذلك متى لم يكن عالما بموجبها لم يكن له أن يقول على الله وليس له أن يقول عليه إلا الحق وليس له أن يقف ما ليس له به علم لا في حق الله ولا في حق غيره فأما تخصيص الاحساس الباطن بمنعه عن تصور الأمور الإلهية بحسه فهو خلاف ما دل عليه القرآن من تسوية هذا بسائر أنواع الاحساس في المنع وأن القول بمجبها جميعا إذا كان باطلا حرم في حق الله تعالى وحق عباده وإن كان حقا لم ينه عنه في شيء من ذلك يؤكد ذلك أن حكم الوهم والخيال غالب على الآدميين في الأمور الإلهية بل وغيرها فلو كان ذلك كله باطلا لكان نفي ذلك من أعظم الواجبات في الشريعة ولكان أدنى الأحوال أن يقول الشارع من جنس ما يقوله بعض النفاة ما تخيلته فالله بخلافه لا سيما مع كثرة ما ذكره لهم من الصفات الوجه الخامس عشر قولك الذين عزلوا حكم الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته يقال له ليس الأمر كذلك بل هم يستدلون على منازعيهم في إثبات الصفات لله وما يتبع ذلك مما هو جنس هذه الحجج وأضعف منها سواء سميت ذلك من حكم العقل أو من حكم الوهم والخيال فإن الاعتبار بالمعاني لا بالألفاظ لأسيما وغجرت عادة هؤلاء المتكلمين أنهم يسمون بدعواهم منازعيهم بالأسماء المذمومة ويسمون أنفسهم بالأسماء المحمودة وإن كانوا مشتركين في جهه الحمد والذم. ويقول أحدهم قال أهل الحق وقال أهل التوحيد ورحوا ذلك حتى قد يدعون الإيمان أو ولاية الله تعالى لأنفسهم خاصة كما يفعل ذلك الرافضة والمعتزلة وطوائف من غلاة الصوفية وهؤلاء فيهم شبه من أهل الكتاب الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا إن الدار الأخرة خالصة لهم عند الله يوم القيامة والذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه ويسمى أحدهم, ويسمى أحدهم من أثبت لله صفة ويسمى أحدهم من أثبت لله صفة مشبها ومجسما مع كونه قد أثبت نظيرها أو أبلغ منها ويسمى النافي معطلا ويكون قد نفى نظير ما نفاه ذلك الوجه الثالث عشر أن يقال اصل الجهل والضلال والزندقة والنفاق والإلحاد والكفر والتعطيل في هذا الباب هو ما فيه الدهريه والجهمية من التكذيب والنفي والجهود لصفات الله تعالى بلا برهان أصلى بل البراهين إذا أعطوها حقها أوشب ثبوت الصفات وهم مع اشتراكهم في هذا الأصل الفاسد افترقوا حينئذ في المناظرة والمخاصبة كل قوم معهم من الباطل نصيب وذلك أن مبدأ حدوث هذا في الإسلام هو مناظرة الجمية للدهرية كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظرة جهم للسومانية وهم من الدهرية حيث أنكر الصانع حيث أنكر الصنعة وإن كان غيرهم من فلاسفة الهند كالبراهمة لا ينكره بل يقول العالم محدث فعله فاعل مختار كما يحكي عنهم المتكلمون وكذلك مناظرة المعتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفة الروم والفرس وغيرهم من أنواع الدهرية وكذلك مناظرة بعضهم بعضا في تقرير الإسلام عليهم وإحداثهم في الحجج التي سموها أصول الدين ما ظنوا أن دين الإسلام ينبني عليها وذلك هو أصل علم علم الكلام الذي تفق السلف والائمه على ذنبه وذنب أصحابه وتجهيلهم فإن كلام السلف والائمه في ذنب الجهميه والمتكلمين لا يحصيه إلا الله تعالى وأصل ذلك أنهم طلبوا أن يقرروا ما لا ريب فيه عند المسلمين من أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وأن العالم له صانع خالق خلقه ويرد على من يزعم أن ذلك قديم إما واجب بنفسه وإما معلول علة واجبة بنفسها فإن الدهرية لهم قولان في ذلك ولعل أكثر متكلمين إذا ذكروا قول الدهرية لا يذكرون من الدهرية إلا من ينكر الصانع فيقول الدهرية وهم الذين يقولون بقدم العالم وإنكار الصانع وعندهم كل من آمن بالصانع فإنه يقول بحدوث العالم وهذا كما قاله طوائف من المتكلمين. قال القاضي أبي بكر بن الباقلاني قال في مسائل التكفير وجملة الخلاف على ضربين، وجملة الخلاف على ضربين خلاف مع الخارجين عن عن الملة المنكرين لكلمة التوحيد وأثبات النبوة عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وخلاف مع أهل القبلة المنتسبين إلى الملة. فأما الخلاف مع الخارجين عن الملة فعلى ثلاثة أضرب خلاف مع المنكرين للصانع والقائلين بقدم العالم وخلاف مع القائلين بحدوث العالم المثبتين للصانع المنكرين للنبوات أصلاً كالبراهيمة وخلاف مع القائمين مع القائلين ببعض النبوات المنكرين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل ثبوت الصانع وحدوث العالم قولاً وإنكار الصانع وقدم العالم قولا ولم يذكر قولا ثالثا بإثبات الصانع وقدم العالم لأن ذلك كالمتنافي عند جمهور المتكلمين فلا يجعل قولا قائما بنفسه وأما الرزي وأمثاله فيذكرون الدهريه أعمى من هذا بحيث أدخلوا فيهم هذا القسم الذي هو قول المشائين وذويه وقول غيرهم فقال في كتاب نهاية العقول المسألة الرابعة في تفصيل الكفار قال الكفار إما أن يكونوا معترفين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يكونوا فإن لم يكن فإما أن يكونوا معترفين بشيء من النبوات وهم اليهود والنصارى وغيرهم وإما أن لا يعترفون وإما أن لا يعترفوا بذلك وهم إما أن يكون مثبتين الفاعل المختار وهم البراهما وإما أن لا يثبتوه وهم الدهرياء على اختلاف أصنافهم وكذلك قالوا قال غير هذا قال غير هذا مثل ابن رهيم وأمثاله قالوا قالت الدهرياء من منكِ الصانع ومثبتين إن العالم على هيئة ما تراه عليه قد كان لم يزل إلا أن من أثبت الصانع منهم زعم أنه مصنوع لم يتأخر في الوجود عن صانعي وإليه ذهب أرسطو طولوس وإليه ذهب أرسطو ومن قال بقوله وقال أهل التوحيد بل هو مصنوع محدث لم يكن ثم كان ولا غيب أن إنكار الصانع بالكلية قول السومنية الذين نظرهم الجهمون الصفوان وغيرهم من الدهلية وكطائفة غير هؤلاء من الأمم المتقدمة وأما الدهرية اليونان أتبع أرسطو وذويه ونحوهم فهم مع كونهم دهرية يقرون بأن العالم معلول علة واجبة بنفسها ولهذا نفق قول هؤلاء على طوائف كثيرة وصاروا في هذه زنادقة المنافقين وادعوا علم الباطن الذي اختصوا بمعرفته وزعموا أن ما اظهرته شرائع لمنفعة الجمهور ولعو ذلك مما ليس هذا موضعه والمقصود هنا أن أولئك المتكلمين لما راموا إثبات وجود الصانع وخلق العالم سلكوا الطريقة التي ابتدعوها من الاستدلال على حدوث المنصفات بحدوث صفاتها أو بحدوث صفاتها وأفعالها وسموا ذلك أنسانا أو جواهرة وسموا صفاتها وأفعالها أعراضا وسموا صفاتها وأفعالها أعراضا وبنىوا الحجة على مقدمتين إحداهما أن المنصفات الموطو... لا تخلو عن أعراض حادثة من صفات وأفعال تعتقب عليها والثانية أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث فاحتاج في تقرير المقدمة الأولى إلى ثبوت الأعراض أو بعضها وحدوثها أو حدوث بعضها وأن الأجسام لا تخلو منها أو من بعضها فتارة يستدلون بما شهدوه من الاجتماع والاستراق وتارة يقولون إنه لازم لها مع الحركة والسكون وهذه الأقسام الأربعة هي الأكوان عندهم وهذه حجة الصفاتية يحتجون بالأكوان ويقولون إن الله تعالى لا يوصف بها واخرون فيهم لا يحتجون إلا بجواز الاجتماع والافتراق دون الحركة والسكون حتى يستقيم له أن يصف الرب بذلك ويقولون إنها ويقول إن هذا هو الذي لا تخلو الجواهر منه وهو مبني على الجوهر الفرد وتارة يدعي بعضهم حدوث جميع الأعراض زعما منه أن العرض لا يبقى زمانين ويبدعون مع ذلك بأن كل جسم فلن يخلو عما يمكن قبوله من الأعراض أو عن ضد ونشأ بينهم في هذا من المقالات والنزاع ما يطول ذكره وأما المقدمة الثانية فكانت في بادئ الرأي أظهر ولهذا كثيرا كثير منهم يأخذها مسلمة فإنما ما لا يخلو عن الحادث فهو مقارنه ومجامعه لا يتقدم عليه وإذا قدر شيئان متقارنان لا يتقدم أحدهم الآخر وأحدهما حادث كان الآخر حادث لكن في اللغض إجمال فإن هذا القائل ما لا يخلو عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث أو ما تعتقب عليه الحوادث أو ما تعتقب عليه الحوادث وهو حادث ونحو ذلك له معنيان أحدهما ما لا يخلو عن حوادث معينة لها ابتداء فلا ريب أن ما تقدم على ما له ابتداء فله ابتداء والثاني أن ما لا يخلو عن جنس الحوادث بحيث لم يزل قائما به ما يكون فعلا لا كالحركة التي تحدث شيئا بعد شيء فهذا لا يعلم أنه حادث إلا يعلم أن ذلك الجنس لا يكون قديما بل يمنع حوادث لا أول لها وهذه مقدمة المشكلة، بل كلام المتكلمين والفلسفات فيما يتناها وفيما لا يتناها فيه من الاضطراب ما ليس هذا موضوع، بل كلام المتكلمين والفلسفات فيما يتناها وفيما لا يتناها فيه من الاضطراب ما ليس هذا موضع فاحتاج أن يستدل على هذه بأدلة لتزمردها. فنشأ عن ذلك مذاهب أخر كان في التناهي في المستقبل حتى قال طوائف منهم الجهم بوجوب فناء العالم لوجوب تناهيه أولا وآخرة فقال بفناء الجنة والنار وقال أبو الهذيل بوجوب فناء الحركات إلى مقالات وإن كان طوائف من المصنفين في الكلام لا يتعرضون لهذه المقدمة بل يرون أن قولهم ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث يكفي في العلم بحدوث ما التزمته الحوادث وهؤلاء يقولون إن قولنا حوادث وقولنا لا أول لها مناقضة ظاهرة في اللفظ والمعنى وأن لفظ كونها حوادث يوجب أن يكون لها أول وهذه طريقة القاضي أبي بكر والقاضي أبي على وغيرهما وقولهم هذا يشبه قولهم إن نفي حدوث العالم هو قول نفات الصالع ولأجل ما في هذه القضية من الاشتباه خفي عليهم هذا الموضع الذي لا بد من معرفته وبهذه الطريقة نفوا أن يقوم به فعل من الأفعال فنفوا أن الرب استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا كما نطق به القرآن في قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وكان عرشه على الماء فخص الاستواء بكونه بعد خلق السماوات والارض كما خصه بانه على العرش وهذا التخصيص المكاني والزماني كتخصيص النزول وغيره اذ ابطلوا بهذه الطريقه أن يكون على العرش مطلقا وإن كان كثير ممن يسلك هذه الطريقه يجوز عليه الافعال الحادثه فلا يمنع حدوث الاستواء كما كان كثير ممن ينفي ذلك يقول باستوائه على العرش معنى في قيام الفعل به كما سيأتي مأخذ الناس في هذا وإنما الغرض هنا التنبيه على هذه الطريقة فقال نفاة الصفات من المعتزلة وأنحوهم والصفاتية المنكرون للأفعال كالكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقير وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي إسحاق الأسفراجيني وأبي بكر بن فورك وغيرهم قالوا الجسم محدث والدلالة على حدوثه أدنى وجدنا هذه الأجسام تتغير عليها الأحوال والصفات فتكون تارة متحركة وتارة ساكنة وتارة حية وتارة ميتة وكذلك سائر الصفات التي تتجدد عليها فلا يخلو الجسم من أن يكون انتقل من حال قدم إلى حال قدم أو من حال حدث إلى حال حدث أو من حال قدم إلى حال حدث أو من حال حدث إلى حال, حدث إلى حال قدم فيستحيل أن يكون متنقلا من حال قدم إلى حال قدم لأنه لو كان كذلك استحال خروجه عن تلك الحال لأن كل حكم حصل عليه الجسم فيما لم يزل واجب وجوده دائما كوجوب وجوده فلما لم يصح خروج القديم عن وجوده الأزلي لأن وجوده ثابت فيما لم يزل كذلك لا يصح خروجه عن كل حكم كان عليه فيما لم يزل وفي العلم بأنه ينتقل من المكان الذي فيه ويخرج عنه دليل على أنه لم يكن في ذلك المكان فيما لم يزل لأن كل مكان يشار إليه وكل حال يشار إليه يصح خروجه عنهما وإذا جاز خروجه عنهما ثبت أنه لم يكن حاصلا في ذلك المكان ولا على تلك الصفة فيما لم يزل وإن كانت الحالة الأولى لم تكن حالة قدم فالحالة التي تجددت بعد ان لم تكن أولى واحرى ألا تكون حالة قدم فثبت بذلك أن الجسم لم يكن موجودا فيما لم يزل إذ لو كان موجودا فيما لم يزل لكان لابد أن يكون في كل مكان أو ما يقدر تغدير المكان ولو كان كذلك لاستحال خروجه عن تلك المحادات لما ذكرناه وإلا نودي إلى حدثه وصح بذلك ما قلنا. فهذا نظم حجة القاضي ابي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما وهي حجة مبنية على وجوب الكون للجسم ووجوب حدوثه وامتناع حوادث لا أول لها وهذه حجة أكثرهم ومضمونها أن الجسم القديم لا بد له من مكان فإن كان قديما امتنع خروجه عنه وإن كان حادثا لزم قيام الحادث به وتعاقب الحوادث عليه وهي حجة الرازي وغيره في حدوث العالم ينتهيئون مجلسنا هذا على خير باذن الله نبقاكم في مجلس آخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته